أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا ولا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين فلا قصصا عليهم بعلم وما كنا وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق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 ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبلي فلم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من مارين وخلقته من طين قال فهبق منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج فخرج إنك من الصغيرين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 ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال خرج منها مذو ممدحورا لمن تبعك منهم لآملا أن جهنم لآملا أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم أكن أنت وزوجك الجنة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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا فَوَافِقَا يَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ Wa akuilku ma' Inna al-Shaytan laku ma'adumubin. Qala Rabbana zhalma anfusana, wa illa ma taufir lana wa taarhamna قالهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كمان أخرج أبويكم من الجنة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 قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين وادعوهم مخلصين له الدين كما بداتم تعودون فريقا هدى وفريقا ضل عليهم الضلاله إنه متخذ الشياطين أولياء من دون الله. إنه متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنه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 قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا بلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أم من قد خالت من قبلكم من الجن قد خالت من قبلكم من الجن في النار كلما دخلت أم لعنت أختها حتى إذا دعرو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا أولئك أضلون فأتهم فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل من ضعفون ولكن لا تعلمون وقالت أولهم لأخرىهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق فذوق العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا وشفكروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجذي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجذي الظالمين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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة ونود أن تلقوا الجنة أورستموها أورستموها بما كنتم تعملون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 قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أما أولئك الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أخذوا أن أخذوا علينا من الماء أو مما رزقتم الله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 حتى إذا أقَلَّتْ سَحَابًا فَقَالَ سُقِنَهُ لِبَلَدِ مَيْكَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَلْكَوْنَ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات للقوم يشكرون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 17. فأنجينا هو الذين معه برحمة منا 18. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 19. وإلى ثمود أخاهم صالحا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 ألا وهات افل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصرا وتنحتون الجبال بيوتا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 وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فارتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم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 Ila amun, kaluhu, akhrejuhum min kariyatikum innahum unaas yata tahta hon Fahan jayna huwa ahlahu illa amraatahu kanat minal ghabirin وَمَا كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ من إله غيره. قد جاءتكم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 Walau tak duduk di setiap jalan, tugu dan tercuduk dari jalan Allah yang beriman kepada-Nya dan berpegang pada kebenaran. Dan jika kau sedikit, maka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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh kalian telah mendengar berita tentang orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka telah mengambil barang-barang orang-orang yang dan mereka telah mengambil barang yang لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْشِبُونَ Afa min ahlu al Qur'an ayiatiyahum beshun bayatun wahum naaimun, atau amin ahlu al Qur'an ayiatiyahum beshun zhuhan wahum atau aminu makra Allah? Fala yakmenu makra Allah illa القomul khasirun Awa'lam yahdil الذin yarithun Al-Ardah min bahad ahliya Anlu nashah Asobnaahum bithnubihim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 Kedalikah Yatub Allah Ala Qulub Al-Kafirin, Wma Wajdana Lakhirih Mina Ahdiu Wa Iu Wajdana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 حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إسرائيل.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 12. Kau lalu, dari kawam Firaun, ini adalah seorang yang penting. 13. Kau lalu, mereka akan menerima kasih dari mereka, jadi apa yang Anda berdoa? 14. يأتوك بكل ساحر عليم، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجران، قالوا إن لنا لا أجر إنكنا نحن الغالبين.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 Talamaa alqo Suharou a'yunna sio astarhabu hum wajau b sihir nggizim. Wa auphina ila Musa an alfi'atak. Faiza hia telqf Fawakar Al-Hakq wa Bacal Ma Kanu Yعمalun Fagulibu Huna-Lik wa An-Qalabu Saagirin Wa Al-Qi Yastahara Sajidin Qaloo Aamanna B-Rab-Al-Alamin رب موسى وهارون قال فرعون اامنتم به قبل ان ااذن لكم ان هذا ماكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها أهلها. Faseufa tعلمun, lauqat'ya n aiddiakum wa arjulakum min khilafin, thum lauqalibn nakkum ajma'in. Kaulu, inna ila Rabbina وَمَا orang مِنَّا إِلَّا beriman, آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا akan عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ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 Qal Musalikumhi, ista'ynu bilaahhi, wa'habru. Inna al-arba'li laahhi yurthuha minya sha' min 'ibadhi, wa al-gaqibatul muttaqin. Qaloo, auhi na min qabli anta'tiyna, wa min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 Faida jatuhum alhasanatu, qaulu lana hadi. Wa in tufbhum siiatun yattiyar b Musa wa maa'ah. Ala inna ma taa'iruhum mada Allah, walakin akthrahum la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 ما لو ضفاد عود مآيات مفضلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنَرْضَىٰ نَمَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّا مَرَّ كَسْفًا ۚ بَالِغُوهُ إِذَا هم ينكثون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 kerana mereka yang mencanggung Rangon, wargomu, dan mereka yang mengarishu, wajah kita dengan bani Israel di laut, fatahu pada kaum قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كانوا يعملون. قُل لَّا أُغَيِّرَ اللَّهَ أَبْغِيَكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 ولمَّ جاء موسى لِمِقَاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرِنِي أنْظُرْ إلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَاني وَلَكِنْ انْظُرْ إلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني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 قال يا موسى انني اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فاخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا تَقَطَّعَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لنكونن من الخاسرين.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 قال بنأمّة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمئضي الأعداء فلا تشمئضي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا منها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولمما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح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 A tuhulkan apa yang telah Sufah mina, Inhia illa fitnah katu bil bhaa man tshaah, watahdi man tshaah. Anta wali na, faufir lana, 114. 115. 116. 117. 118. 119. 110. 111. 111. 111. 112. 111. 111. 122. 111. 122. 122. 122. 3. 3. 4. 4. 5. 5.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 mereka hukum Muflihun. Qul ya ayuhan nas, Inni Rasulullah ilaiqum jami'an iladzilahum ulku al-sama'at wal-ar'.' La ilaaha illahu ya'hi wa ya'miit. Fa'aminu billahi Bilamana kamu memilih orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti kebenaran dan tidak mengikuti kebohongan, maka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 بما كانوا يفسقون، فلما عتو عمانه عن عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإلَّا أذل ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. Inna Rabbak nesari'u al-Iqab Wainna huun gafooru al-Rahim Wapadta'na haum fi'l-Aرض Umehah Minh'um al-Shalihun wa minh'um du'un thalik bil-Hasanaat wa s-Sy'i-at فخالف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذون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 11. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلحين 12. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع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 او تقولون انما اشرك اباؤنا من قبل وكننا ذرية من بعدهم اف بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصوا القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي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 Awalam yatfakku, ma'bi sahibhim min jannah, inhuwa illa nuzir mubin. Awalam yarufi malku ti s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- وَأَنَّ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَدْرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Yas'alunak an insya'at ayyan mursa ha Qul inna ma'alimu ha'ind rabi La yujalli ha'a liwakti ha'i illa hu Fakulat fi insya'at wal-ar' La ta'atiikum illa bortah Yas'alunak kakannak hafiyun anha Qul innama علmها عند Allah Walakin أكثر الناس لا يعلمون Qul لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله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 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون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 A'm l'hom a'ayun yubصirun b'hah? A'm l'hom a'abhan yasmعon b'hah? Qul id'au shurekaa'kum ثum keedooni fala tunzirun. In waliya Allah الذي nazzle الكتاب 118. And He will turn to the false people. 119. And those who seek out from their own, they وَتَرَاهم يَنظُرونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ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 dan anak-anak mereka akan menanggalkan mereka dan tidak menanggalkan mereka. Dan jika mereka tidak menanggalkan mereka, mereka berkata, jika mereka menanggalkan mereka, This is a curse from your Lord and a gift and a mercy to لعلكم ترحمون.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 ويسبحونه وله يسجدون الله سمع الله لمن حمده